أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرر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 avi